إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما مدى وكم أهلكنا قبلهم من قرن قبل أَنْتَ تَحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِتْذًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَهَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى تَنزِيلًا مِّن مَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ ارحمنا اننا العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت السرى وان تجنر بالقوم فانه يعلم السر واخفى اللهم لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ انْكُسُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا عَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ كيف خلانا عليك انك بالوادي المقدس